موقع رياض القرآن يقدم يقدم والآن نترككم مع التلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يكلف الله نفسا إلا أسعى لما ما كسبت عليها ما كسبت ربنا لا تعاطينا أنسينا أو أقرنا ربنا لا تأخذناها نسينا أو أخطأنا لا يكلك الله نفسا إلا وسعلا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسلام اسمعك لا على الذين ان قبرنا ربنا ولا تخن منا لا نقفتنا نادي ربنا ولا واغفر لنا الصلا على الطاوع الكافرين. إقرأ بارك الله فيك وتدبر آية في القرآن.